بسم الله الرحمن الرحيم كأن الموت قد نزلا نزل. وبدأت الأنفاس لها زفير واللون غير كأن الموت قد نزلا سدير سكتين خمسة واربعين ضغط الدم ينزل تفرق بيننا أجلا نبضات خف بال موت مويضه اللون شاحب والبصر خاشع شاخص تمم تمم كل نفس اذا عائقه الموت قصص لا انسى لكن من الذي نفسه بيده وجهه نور ما هو في نور وجهه نور قصص الرأس يرتفع والدموع تذرف دقائق من الحياة أنزل ثم روح حديث عن أحمد ثم شهق شهقات فجأة والدموع على خديه ترفع يديه أشهد أن, أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات إنك ميت وإنهم ميتون لكن بما ختمت الصحيفة قال لا لا إله إلا الله وحيلتك التي للموت في أن تحسن العملاء قصص قل لا إله إلا الله قال يا ولدي ودي أقول لكني ما أقدر وما ينقى إلا الذين صبروا والله إني لأرى لا منزلتي من المرق قصص هيا بالسيارة تنقلب ثم قذبت فيه السيارة واشتعلت بجانبه صارت تدور من لطف الله عز وجل ما بينه وبينها إلا خطوة رأى الله. الله خرق زجاج أجزاء جسمه وأنا أقول تذكر كلامك يا فهد اليوم وهو يبكي يصرخ جسمه كله مخرج تغافلا تتمادى غدا عليك ينادى وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل قصص لا أنساها محاضرة للشيخ الداعية عبد المحسن الأحمد تقدمها لكم صواف للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات للشريط الإسلامي الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره نحمده على القضاء حلوه ومره لا إله إلا هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كل ملوك الأرض كل ملوك الأرض عبيد عند الله ولا يملكون شبرا من أرضه لولا وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله حفاه عراه لا يجدوا ما يأكلون ولا ما يشربون لو لم يكسهم ويطعمهم الله وكل أقوياء الأرض والسماء ضعفاء عند الله وما حرك مفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم إلاه الملك من ولاه والغني من أغنى والقوي من قواه والعاصي على عصيانه من يحلم عليه وهو قادر عليه من يراه سبحانه لا رب يعبد ولا رب يخشى سواه ما أعظمه وما أحلمه وعصاه العاصي فرآه ثم أمهله ثم عصاه ستر عليه فعصاه استصلحه فعصاه ضيق عليه وعصاه أغدق عليه من النعم فعصاه ثم بلا موعد ثم بلا موعد أخذه فلم ينفعه تحت الأرض دعاه ولا بكاء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون رأيت ما لم يره الكثير منكم وقفت أنا وملك من ملائكة السماء خلق من نور يا من خلقنا من تراب ونسينا ما عصى الله قط يا من حملنا جبال الذنوب على عواتقنا ونسينا إلا من رحم الله وقفت أنا وملك الموت في نفس التوقيت ونفس المكان في المستشفى وخارجها إلى هذا اليوم أربعة وعشرين مرة أربعة وعشرين مرة ليس هذا بغريب أن أقف أنا وملك الموت وأرى إنسان يحتضر أو إنسان أربع وعشرين مرة هذا ليس غريب وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس دائقة الموت فالجميع سيرحل والجميع بعدها سوف يسأل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما قال ربنا عز وجل إنك ميت لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو حي يمشي فمات إنك ميت وإنهم ميتون فهذا ليس بغريب إذا ما الغريب؟ الغريب ما ختمت من هذه الصحائف بلا إله إلا الله إلا صحيفة صحيفة واحدة هي التي ختمت بلا إله إلا الله لا تجرب الآن أخي لا تجرب الآن تستطيع أن تقول مليون مرة لا إله إلا الله الموعد أخي ليس الآن الموعد كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق أخي أختي سوف تذكرون هذا الكلام ولكن على أي حال هذه إحداهن كانت في المستشفى تتحدث تتحرك آخر من كشف عليها أنا حين نزعت السماعة من أذني إذا بها تقول بالحرف الواحد الله يعافيكم مش لون التحاليل ترى والله من من المستشفى متى نطلع؟ فأرسلنا تحاليلها للمختبر في الأرض وأرسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعصي له ما هي إلا لحظات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 فوق الأرض رفع السبابة في التحيات وقال أشهد أن لا إله إلا الله حرك السباب وحرك الشفاء وقلبه ما تعر فهيهات هيهات أحدهم اسمه محمد على محمد صلى الله عليه وسلم والآخر اسمه خالد على خالد بن الوليد ما نفعتهم أسماؤهم هل تعرف ماذا كنت أنت يا من ظلمت نفسك قبل أن تتكبر والله الذي لا إله إلاه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 ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء امك ما ترى لا يا اله الا هو العزيز الحكيم ثم بعدها تخرج ما أضعفك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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ها هو أحدهم أخوتي رأيته في أحد المرات في المستشفى بعد سبع وعشرين سنة كما متعك الجبار اليوم يتحرك فيك الآن ثلاثمائة وستين مفصل متى ما أردت أن ترسل اليد أو تقبضها لا تعصيك أعطاه الله سبع وعشرين سنة ما تعصيه أطرافه هو بنفسه يقول أنا أدبني الجبار ويا يعيد لي ما سلب مني والله لا أعصيه وأنا أقول في نفسي آه الآن كيف رأيته يا توه بعد القوة والله رأيته قد انطوى في أحد ممرات المستشفى على العربية أول ما رأى استبشر فرح لأنه ما يستطيع يروح مثلي ومثلك ويناظر الناس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 عند الباب وإذا به يرفع الأعين ينظر إلي بحياة يحس أني صاحب أفضل عليه وإذا بالعيون تلمع قال جعلك في جنات النعيم والله ما قصرت وإن أدري أني تعبتك بس تكفى ما عليش تدخلني جو الحمام أعزكم الله فلما أدخلته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 وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ما هي سبعة خطوات أربعين سنة يحركك يطعمك يسقيك وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون تعرف كم نبض قلبك في السنة؟ اثنين وأربعين مليون نبضة في السنة ما تملك منها واحدة؟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 سدس انا سواء اقتنعنا او ما اقتنعنا فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل تعرف كم تغسل كلاك في اليوم بدون مواعيد وبدون فتح ملف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 ما دمتم فوق الأرض فالفرص عندكم والذي نفسي بيده يوم تبلغ الحلقوم تسحب منك الصلاحيات كلها أفتوب رب ارجعون تبكي الدم يقال اخسأوا فيها ولا تكلم. فوالذي نفسي بيده ستذكرون هذه الكلمة كل منا سيذكرها لأنها عامة ليست خاصة كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب في كفنه تحت الأرض ثم يؤدب خمسين ألف سنة يوم الأرض ليس بعض بل كل ها هو قريب لي جدا آخر ما كلمته أمس جلست يتكلم مع أخوه فقال الله أحمد ربك فهذا الشاب قالوا شاحمد الله عليه سمعه مني سمعه من بيده ملكوت كل شيء سمعه من حركه وغيره ما يتحرك سمعه من شق بصره وغيره ما يبصر سمعه رب السماوات والأرض وهو يجحد نعمة الله يقول شيء أحمد الله عليه اتصل عليه أخوه مباشرة قال الله يعافيك تعال كلمة أنا ما أقدر كلمة خلاص فلما أتيت فإذا بأمه تبكي علمت أنها ساء لدب مع جبار السماوات والأرض والله التجأت إلى الله أن يلطف بحاله الأم تبكي هناك والأخ يدعو فإذا بلم أره قد خرج في نفس اليوم يمشي بصرعة 180 فإذا بجبار يقدر حتى يعرفه كلامه فإذا بالسيارة بعد أن قال الجبار كن تنقلب والله خرقت زجاج أجزاء جسمه أنا من أخرج في غرفة الأسعاب أخرجت من رأس زجاجه بهذا الحجم وأخرجت من عينه والله حجر بهذا الحجم وأنا أقول تذكر كلامك يا فهد اليوم وهو يبكي يصرخ جسمه كله مخرق ثم قللت فيه السيارة واشتعلت بجانبه صارت تدور من لطف الله عز وجل ما بينه بينها إلا خطوة رأى الموت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يا غافل أنت تمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا قال العزيز ربنا الله سبحانه جل في سماه قال في الحديث الصحيح وعزتي وجلالي لا أجمع لعبد وأنت عبد وأنا عبد وأنت أختي أماها فمن ينسى ذلك يهلك. لا أجمع لعبد خوفين ولا أمنين. فإن أمنني في الدنيا صاحي صلي لكن ضامن الجنة. فإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. أسألك بالله سؤال. من من اليوم منذ أصبح أحس في قلبه بوجل من النار؟ فدع الله في أي سجود من كل قلبه اللهم أجرني من النار من منا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي واحد يأمن ويضمن الجنة لعب علي وعليك كبليس قال مسلم عربي في الجنة أنت مكتوب اسمك الفردوس من من حاسب نفسه في اليوم مرة في الأسبوع مرة في الشهر في السنة مرة فإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة ولما يذكر الإيمان يأتي إبليس ويكتب اسمك في المقدمة تريد أن تعرف أنت مؤمن أو لا ضعك من تزكيات إبليس أعرف نفسك على كلام الجبار العظيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قف هل نخشع في صلاتنا وتخشع في صلاتك والذين هم عن الله معارضون كيف مجالسنا منا من يتورع عن الزنا ويتورع عن أكل حرام ولسانه يفري في خلق الله لما نزل هذا الحديث علم أن وعد الله حق كيف لا وهو يقسم بعزته وبجلاله فصار النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سبعين مرة لأنه علم أنه إذا ما خاف في الدنيا سيخوف في الآخرة أبو بكر رضي الله عنه خير من وطأت قدمه الثرى بعد الرسل الأنبياء موعود بأن يدخل الجنة مع أي أبوابها الثماني أشاء قال فيه المولى ولا سوف يرضى ما قال والله أنا على خير وأحسن من غيري وأموري طيبة كان جالس أبو بكر لك أن تتخيل هذا المنظر جالس أبو بكر ممسك بلسان نفسه ويهزه دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لك يا أمير المؤمنين قال هذا يعني لسان نفسه اللسان الذي ما فتر عن ذكر الله ولا تلاوث القرآن وللأمر المعروف أنه على المنكر يقول هذا أورد الموارد علّها أن يكون ذل بكلمة من منا يحاسب نفسه على لسانه في يوم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه فتحت على يديه الأمصار لكن علم رغم أنه بشر الثاني ثاني رجل في الأمة لكنه علم أنه مع منزلته هذه إذا ما خاف في الدنيا سيخوف في الآخرة فلما سمع أن حذيفة بن اليمان الصحابي الصغير اللي ما هو مبشر بالجنة سمع أنه عنده أسماء بعض المنافقين ما هو كلهم بعض المنافقين هل ارتاح عمر والله ما ارتاح وجل قلب عمر ما قر في مكانه سعى سعي إلى بيت حذيفة يطرق على حذيفة الباب يفتح حذيفة الباب عمر تفضل قال لا حذيفة إني أسألك بالله أسألك بالله هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ما عندهم مجاملات عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق ومنها من اجتمعت فيه صفات المنافقين كلها لكن ابليس يقول له لا يا أخي أنت أحسن واحد عند الله عز وجل ما بينك وبين الجنة إلا أن تنزع روحك كم منا من إذا حدث كذا كم منا من إذا أت من خان ولا أنت خارج عن هؤلاء أنت مزكة أنت خاص عند الله تكذب على كيفك وتغذر على كيفك كم منا من إذا واعد أخلف وإذا خاص انتجر كم منا بالله من إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فالدندنة خذ رجال في خلواته دندن ويبغى إذا جاءت سكرة الموت يقول لا إله إلا أخوتي من الذي أحضر عمر يسعى لأنه علم ولا بد أن نعلم من لم يخف في الدنيا يخوف في الآخرة هذه واحدة إخوتي بالرياض كنت مناوم فجاءني اتصال ودعيت إلى وحدة الطوارئ فلما أتيت إذا بأرى موقف ما رأيت مثله في حياتي فتحت الستارة فإذا بأرى فتاة عمرها 22 سنة كان لها معالم في وجهها كما لي ولك كان لها أنف ولها عيني ولها يدين يد فتكت بها النيران حتى انقطعت واليد الأخرى أكلت النيران الجلد ثم عاثت وفرت في اللحم والعضلات وقطعت الشرايين وأكلت الأعصاب ما بقي إلا عصب واحد فقطعت اليد الأخرى هذا الأنف هذا الغضروف يا ضعفاء يا بشر يا من لا نطيق نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة والله هذا الغضروف قد ذاب حتى التصق بخدها العيسر أرى لسانها مع فتحة الأمر منظر مريع العين اليمنى فضخت حتى التحم جفنها الأعلى بجفنها الأسفل الحماها من شقها أول مرة ولو أراد عيني وعين كل يوم لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه طلبا الأذن كبر رأس سبعي والجهة الأمامية من الرأس ترى الجلد تكشف ليس الشعر فقط بل الجلد تكشف وضعت السماعة على صدرها والدمعات تسبق السماعة فلما رفعت السماعة فإذا بها ماذا بها يا ترى سماعة والله بها قشور من جلد صدرها قد التسقت في السماعة هذه نار الدنيا طبعا الذنوب اللي عندنا قال ابليس بياخذها عنا سيحاسبه أنت عزيز عند ابليس بيتحمل عنك فصدقت نار الدنيا اللي صورها ابليس في عقلي وعقلك قاله تدخل وتطلع أنت مسلم قال لا إله إلا الله اسمع ماذا يقول الملك وهو الحق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 طبعاً الذنوب اللي عندنا قال ابليس بياخذها عنا سيحاسبه أنت عزيز عند ابليس بيتحمل عنك فصدقت نار الدنيا اللي صورها ابليس في عقلي وعقله قال إيه تدخل وتطلع أنت مسلم قال لا إله إلا الله اسمع ماذا يقول الملك وهو الحق وإن منكم إلا ردواء كان على ربك حتما مقضيا أسألك بالله في يوم من الأيام هل جلست مع نفسك وتخيلت حالك فوق الصراط الصراط أسود والكون ظلام والنار تغلي وتزفر فودا ظلام في ظلام ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور هل تخيلت حالك وأن تسمع الصراط وتسمع هذا يهوي قد وضعت أول قدم على الصراط ثم رفعت اليمنى هل تفكرت في حالك هل تنزل على الصراط أو تهوي كما هو الكثير منا خلف شهواته ولا عندنا ماسطة إلى الآن لأنه ضامين من جنة إلا من رحم الله ما نفكر في الأشياء هذه نسمع قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحليم نتخيل الناس تانين نحن لا تمثلنا النار لكن لما تذكر الجنة وتذكر القصور والحور يا إخوان والرجال على وجوه القمر يا خوات تجري من تحتهم الأنهار والثمار وجن الجنتين دان يتخيل الواحد منا جلسة على الأرائك لما أم اتخذوا عند الله عهدا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وهذه قصة هي الوحيدة التي لم أقف عليها وما تفوهت بها والذي نفسي بيده حتى تأكدت منها وسوف أخبركم بمكان القصة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 حينما سألها فرعون أنا ربك قالت لا ربي الله الذي خلقني وخلقك فأمر الجنود فأشعل على القدور العظيمة نيران تتأجج والزيت يغلي في القدور فكرر السؤال فكررت الإجابة حولها أطفالها الخمسة أذعين من صوت الزيت والنار، فكل منهم قد تشبث بأمه، أغمض عينيه، والأم تحاول ما عندها غير يدين ثنتين تحاول أن تحتضن وتضم هؤلاء الخمسة، فإذا به يأمر الجنود، فيتحركون، فلما أتوا عندها قام الأطفال يصرخون، فيسحبون هذا.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 وقلبها يحترق، يفور، يسألها وترد نفس الإجابة، ربي الله الذي خلقني وخلقت، فيأمر الجنود، يتحركون المره الأخرى والمره الثانية، فينزعون الآخر، يضربهم بيديها الصغيرة، ولكن لا محال، فيرفع، يصرخ الطفل، تسمع الصرخة غاب الصوت، غاب الطفل.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 حتى يتكشف اللحم صحيح ألام وصحيح أنها موجعة لكنها علمت وما يلقها إلا الذين صبروا على ما صبرنا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم فلما أحست الألم وأحست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 وملدان مخلدون وحلي وسنلس واستبرق وحرير وجنان وثمار وطيور فتبسمت نأست الضرب جن الجنود كيف نضربها وتتبسم قالت والله إني لأرى منزلتي من الجنة تقول لما قال الشيخ الجنة إذا برأس الفتاة يسقط على حجري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 الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أم يحسبون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يحسب الإنسان يا إنسان يخاطبك الرحمن أيحسب الإنسان أن يترك سدى يحركك ويطعمك ويؤمنه ويسقيك الحكيم لا يعطيك ويترك سدى لا يعطينا ويتركنا ما بالنا قبورنا تبنى ونحن ما تبنى قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فكم يرانا الله فكم يرانا الله في سرنا نعصاه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 يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أحدهم عندنا في المستشفى مع ابنه مرافق كما قلنا إخوتي لا تجرب الآن أنك تقول لا إله إلا الله تستطيع الآن أن تقول مليون مرة ما هي المشكلة هي الموعد أخي ما هو الآن؟ إذا أردت أن تعرف هل هي سهلة أو لا؟ الموعد ما هو الآن؟ كلا إذا بلغت الثراثي وقت من راق تسمعهم حولك يا محمد اتصلت على إسعاف ركبوه في السيارة. والله. من يفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق من هو ربك اللي اعترفت انه سميع ربي سميع لكن اسمعت ما يغضبه واستهنت بسمعه ربي بصير يرى كل شيء ان الله لا يخفى عليه شيء لكن جعلت يبصرك على ما يغضبه وافتهنت ببصره لا ضير خزائن السماوات والأرض لن تنقص حتى تتوب والله لا يحتاجنا الجبار يا أيها الناس أنتم أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد ما هو أن تعصوا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإن الله لغني حميد سبحانه فلا يحتاجك الجبار فهذا أحدهم في المستشفى مع ابنه مرافق معه لما جاءت سكرة الموت لما سماها الله سكرة لأن السكران قبل أن يشرب يقدر يقول لك أنا حافظ القرآن بالقراءات وحافظ الكتب الستة كلها في صدري لكن خل يشرب شوي حتى يفقد عقله ويشتغل الشريط المخزن في العقل فانظر ماذا يقول لا يدري إن كان يغني غنا. وسكرة الموت أشد فلما هذا الأب كان معه ابنه مرافق فلولا إذا بلغت الحلقوم هل رأيت أحد تبلغ عنده الحلقوم؟ هل رأيت ضعفه بعد القوة؟ هل رأيته ينظر إلى قدميه؟ التي جالت به الميادين سنين يريد أن يحرك أصبع ما يتحرك ما في روح بلغت هنا يريد أن يرفع يده حتى يراه الملك الجبار وهو يختم بلا إله إلا الله لكن اليد ما تتحرك الروح هنا فرأى الابن الأب تغيرت أحواله اللون شاحل بصر الأب شاخص يرتعش فجأة تجمد القدمين يعالج الابن صحيح يستطيع أن يعطيه ما صحيح يستطيع أن ينظفه صحيح يستطيع أن يمسح رأسه قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ما يستطيع ترجعونها إن كنتم غير مدينين فعلم الابن أنه ما يستطيع أن يقدم لأباه أي شيء فأسرع بلا إله إلا الله الأب ما يرد قبل قليل يتكلم الثانية ما كأن الأب يسمع الثالثة والابن عينه تلمع من الدموع قال بالحرف الواحد يباه قل لا إله إلا الله التفت الأب قال يا ولدي والله أني عرف معناها ودي أقولها لكني ما أقدر وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وما ربك بظلام لو كانت الشفاه رقبة بذكر الله هل سيظلمها الجبار وما ربك بظلام للعبيد وعلنا نختم بمسك وهو الوحيد نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يرى مكاننا وضعفنا ويسمع كلامنا أن يختن لنا بما ختم له وأن يجعل آخر صحائفنا من الدنيا لا إله إلا الله شاب ثمانية وعشرين سنة أصيب بجلطة في المخ فصار لا يعي ما يقول يرمي بالكلمات كيفما اتفق والله أن هذه الكلمات التي لا يعنيها ولا يعيها خير عند الله من ملايين الكلمات التي يطلقها من عد من العقلاء ما يقول لك إلا آية لأن ما في المخ إلا آية ثم يقول رواء أحمد ويقول حديث أتيت عنده وإذابه بملابس المستشفى ما كان مشخص لكن والذي نفسه بيده وجهه نور ما هو فيه نور وجهه نور وليس من رأى كمن سمع لما أتيت عنده أحببت أن أذكره بالله عز وجل فقلت له وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أقدامك لك لا والله لله وما حركها إلا الله ويوم يريدها سيأخذها عليك لك لا والله قالوا إنا لله وإنا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 في فالرأس يرتفع والدموع تذرف دقائق من الحياة أنزل الرأس ثم روا حديث عن أحمد ثم شهق شهقات وهو مطاطئ الرأس ثم رفعه فجأة والدموع على خديه تبتسم الشفاء يرفع يديه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد الرسول الله ثم مات إنك ميت وإنهم ميتون لكن بما ختمت الصحيفة آخر صفحة فيها قال لا إله إلا الله حتى يبعث يوم القيامة مع الحفاه العراء الذين ظنوا بأنفسهم خيرا فيذهب إلى مالك يوم الدين بصحيفته ربي وعدتني على لسان نبيك ومن أصدق منك قيله أن من كان آخر كلاما من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ربي هذه آخر كلمة قلتها لمثل هذا فليعمل العاملون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى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 أنا لا أكون مغفل حتى أموت. ما دام عندهم الحرية وعندهم كل شيء والتكنولوجيا والحضارة ليش إن الحين نرى شبابنا إلا من رحم الله تلقاه يروح ويجيب الرياض رايح وجاي. فالأخير تطلع عنده محصلة يقول لك الرياض هذه ما فيها مكان تروح. لك. يجلس على الأغاني ويرقص. بعدين يدخل البيت يقول تراها هنا واصلة لا أحد يكلمني.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 ولماذا أكثر شبابنا ونسائنا عايشين حالة نكد وطفش واحدهم يقول والله ما أحد فهمني يسافر ترجع لحالة الضنك يقول اشتقت للرياض وعلى هذا الدوامل لن يموت بس يقطع الوقت تريد الإجابة لماذا كل هذا؟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 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألخى السمع وهو شهيد اشتاق الجنان والقصور. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بس اللي أما اللي يخاف ذرهم يأكلون ويتمتع ويُلهم الأمل فسوف يعلمون فستذكرون ما أقول لكم سنجتمع في صعيد آخر. خمسين ألف سنة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كل خطوة وكل حرف سجلت واطلع عليك الملك حسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف في خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله عنه كان الموت قد نزلا ففرق بيننا أجلا كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا لا الموت بعدنا